أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم, وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم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 بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن, وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ولا متخذات اخدان فاذا احصن فن اتينا بفاحشه فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم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 نساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على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 في المضاجع واضربوهن, واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يباعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم لقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا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 مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ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 إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 م جاءوا كي يحلفون ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوافق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فَأَعْرِقْ عَنْهُمْ وَعِرْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وَإِذَا لَأَتِينَا هُمْ مِلَّدٌّا أَجْرَ عَظِيمَةَ وَلَهَدِينَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ليقولنك أن تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها, أهلها واجعل لنا من لدنك وليا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 يَا خَشَوَنَا النَّاسَ خَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرق عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن؟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 قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكي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 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الاثنين وهو اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة 1391 هجرية وهو اليوم الخامس من شهر كانون الاول سنة 1971